بسم الله الرحمن الرحيم النبأ العظيم النبأ العظيم, النبأ العظيم, النبأ العظيم, النبأ العظيم يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون وتظنون إن نبستم إلا يوم يدعوكم للبعث والنشور وينفخ في الصوم فتنقادون لأمره ولا تستعصون عليه ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بنقاء الله وما كانوا مهتدين فحتى ما وإنا ما تطلب دنيا زائلا وتسعى لها وهي راحلة من كان يريد العاجلة عجلنا له عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلىها للمولا مجحو ادحورا في حالة الخزي والفضيحة والعذاب والرذيلة فانتبهوا من غفلتكم وشميوا لآخرتكم هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله وردوا إلى الله مولاه الحق وظل عن يا من يسير بعمره وقد تعد الحدود ابكي على نفسك فلعلك مطروض وأقبل على ربك الغفور الودود وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب